119-فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا, يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم 110-وقال الذين أوتوا العلم ويلكم, ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى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 بالحسنات فَلَهُ خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون